شلي بالسمائيه هناك في احضان المسيا مارب اهداب وسر اخته فاخرشوا هداء المسيحيه سانحريه الملك والدهم وفارس هي بلدهم الوثنيه كانت ديانتهم مريبه ناب وصرختم كانت مريضه في الفراش ظلت قاعده داخل حجراتها وحيده تقاسي الما شديده وفي يوم للصيد خرج بهنام لأنه كان فارس وهم ظهر له يسوع رب لا نام كلمه في المنام قال له القديس في هذا الجيل بصلواته طاهر لي سبونا مات المتوحد شفى صار عليدي القرشة اورشليم بالسماء يا هودة في واخر هدا المسحينا أم بهنام واخذ رجاله للمغارة شد رحاله وهناك قابل أبو لمتا وعنره يحكاله شفى سراب من مرضا وكلمهم عن المسيح نالوا نعمه المعموديه ورجعوا للايمان الصحيح يقول شليب السمائيه هودا في احضان المسيا ماربك سر اختهم فاخرجوا هداء المسيحيه عرف ابوهم بمن هم غضب وبالعقاب هددهم رفض يك حدو ايمن هم فاشتد غضبه وقتلهم الملك اصيب بروح شرير عذبه عذاب قوي ومرير اخبرت الملكه أبونا مت صلى له فشفه يسوع القدير في ارشاديه بالسمائيه هناك في احضان المسيا واربى النابوس Oh, to be sure المسحين امن الملك بالرب يسوع والملكة وايضا كل الجموع وبنى كنيس عظيم الشهدان مري بهنام وصرخت السماء فرحت بهم والملايكة هللت لهم يا رب يسوع ثبتنا زيهم وجعلنا دايما نقتدي بهم في اورشليم السمائيه هودا في احضان الماسيا قرب اهداب وسر اخته وافرشوا هداء المسيحيه